وَتَنَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَأَيْنَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَمَّا دَعَا بِهَا تَكْذِبُونَ افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما انتناهم من عملهم من شيء كُلُّ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن يُرْوَوا فِيهَا وَلَا تَكْثِيرًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ رِلْمَانُ هُم كَأََّهُم لُؤْلُءُم مَكْنُون وَأَقَوَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَضةَ سَ أَلُون قَنُوا إِ كَُّا قَبْنُ فِي أَهلنَا مُشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينَا وَرَقَانَ عَذَابَ السَّمُون. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ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 multimedio poPlus 1 xirgas سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا رَءَوْا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصعقون. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ لكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم